الذين يقولون ربنا انا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين وال ఇం బ عزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ స్ పై నష్టం పక వయ చౌక ఓ రాయ الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبي ويقتلون النبي بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالعدل ويقتلون الذين يأمرون بالعدل من الناس فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصر